اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأصلح نياتنا وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع مجيب أما بعد أيها الفضلاء انتهت هذه المعركة العظيمة التي هي من معارك الإسلام الخالدة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الدرس الماضي بشائر النصر مع زيد بن حارثة ومع عبد الله بن رواحة إلى من بقي بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح المسلمون بنصر الله وانظروا إلى تصوير القرآن إلى حال المهاجرين قبل هذه الوقعة ثم ما بعدها يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم المدينة مهاجر للمسلمين فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات انظر نعم الله عز وجل التي انقلبت فيها أحوال الصحابة رضي الله عنهم وخاصة المهاجرين قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته وهذه أول المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهذه عادة مستمرة في المعارك أنه كان يبقى في المكان الذي تنتهي فيه المعركة ثلاثة أيام وكما أن بشائر النصر وصلت إلى المسلمين في المدينة فإن اخبار الهزيمة وصلت إلى أهل مكة وجاءهم بالخبر الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي وأصبح يحدث الناس بمكة بنتائج هذه المعركة ويقول قتل عتبة بن ربيعة وقتل شيبة بن ربيعة وقتل أمية بن خلف وقتل أبو الحكم بن هشام يعني أبا جهل وقتل أبو البختري بن هشام وأصبح يعدد من صناديد قريش ومن أشرافهم الذين قتلوا حتى ذهل الناس وكان ممن لم يشهد غزوة بدر صفوان بن اميه بن خلف ولعله إنما تخلف لأنه والله أعلم كان في القافله التي كانت مع أبي سفيان وكان في الحجر في حجر الكعبة فلما سمع هذا ما ترك أحد من أشراف قريش إلا وذكرهم في من في من قتل فقال والله إن يعقل هذا يعني هذا ما يدري ويشيقول اسألوه عني فقالوا ماذا عن صفوان بن أمية يعني ظنوا أن الرجل هذا ليس بعاقل يعقل أن كل هؤلاء يقتلون في هذه المعركة فقال صفوان بن أمية هذا هو في الحجر والله لقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا. فعلمت قريش أن الخبر خبر يقين وأتتهم الأخبار بعد ذلك بالتفاصيل المروعة وهذه النكبة الكبيرة لقريش والعرب يتفاخرون في أشعارهم من الأغراض الشعرية المعروفة عند العرب الفخر وتجد أنهم يفخرون بقبائلهم أو يفخرون ببلدانهم أو يفخرون بأنفسهم أحيانا وقد اختلف في أفخر بيت قالته العرب فبعضهم يقول أفخر بيت قالته العرب هو قول عمرو بن كلثوم إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجباب ساجدين وبعضهم يقول أفخر بيت قالته العرب قول أحدهم لم لمن معشر أثناء وإلهم قول الكماث ألا أين المحامون لو كانت الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون وقال بعضهم أفخر بيت قالته العرب قول الفرزدق ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أو إلى الناس وقفوا وقال بعضهم أفخر بيت قالته العرب هو قول القائل على كل حال أكثر بذكر الاشعار لكن قال بعضهم بل أفخر بيت قالته العرب قول حسان وبعضهم ينسبه إلى كعب بن مالك قال وببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد هذه مفخرة لا يمكن أن تكون لاحد ابدا إلا للأنصار يقول لواء الأنصار في غزوة بدر يقاتل تحته محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل فهذا أفخر بيت قائلة العرب على الإطلاق كما قال ابن عبد الرب في العقد الفريد فالنبي صلى الله عليه وسلم خلال ثلاثة أيام أمر بسحب أربعة وعشرين من صناديد قريش إلى قليب من قلوب بدر فسحبوا في القليب وأمر بعقبه بن أبي معيط فقتل صبرا وسحب إلى القليب وقد تقدم معنا هذا في الدرس الماضي وعقبه بن أبي معيط إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا مع أن بقيت ما قتلوا لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنا أنه هو الذي ذهب إلى سل الجزور والقه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو ساجد عند الكعبة فوضع رجله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تخرج عيناه وكان شديد العداوة مع لؤمن ودناء في هذا الرجل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقتل وبعد ثلاثة أيام ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وقف على البئر ثم نادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يسمي الذين سحبوا في البئر قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب في جثث لا أرواح فيها أو قال أجساد من اجساد لا أرواح فيها فقال والله ما أنتم باسمع لي منهم هم يسمعون سماع ثم قال بعد ذلك وأتبع أصحاب القليب لعنة ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وبمكان يقال له الأثيل أمر بالنظر بن الحارث فقتل وتقدم معنا أن النظر بن الحارث أولا هو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم شديدة ولذلك أمر به فقتل صبرا وأرسلت قتيلة بنت الحارث أخت النظر وبعضهم يقول أنها ابنة النظر والذي يظهر والله أعلم أنها أخته أرسلت أبياتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتله تقول يا راكبا إن الأثيل مضنة من صبح خامسة وأنت موفق الأثيل المكان الذي قتل فيه من صبح خامسة يعني المسافة بين مكة وهذا المكان مسيرة خمسة أيام أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق هل يسمعني النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق إلى أن قالت ظلت سيوف بني أبيه تنوشه للذين قتلوه اقاربه لأن الذي قتله علي رضي الله عنه رسول النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعب رسف المقيد وهو عان موثق أمحمد يا خير ظنء كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو من أنت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق تقول أنت فعلا أنت قد اغاظك النظر وقد آذاك لكن لماذا ما مننت أنت قالت فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فدية فلرب فلربما أو قال فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتقون نعم هو أقرب قرابه لكنه ما رأى حق القرابة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان الاولى به أن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه أو على أقل تقدير أن لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قطع الأرحام أولا ولذلك يذكرون يذكر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بين القتلى بعد بعد وهم بعد بدر كان يسير بين القتلى ويقول يقول صلى الله عليه وسلم لعلي أذكر بيت جميل حقيقة خطر في بالي الآن ثم نسيته مباشرة فكان صلى الله عليه وسلم كأنه يذكر ما فعله قال وهم كانوا أعق وأظلم يقول نفلق هاما من رجال اعزه يقول هو بيت قديم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفلق هاما من الرجال أعزة فيكمل أبو بكر علينا وهم كانوا أعق وأظلما هم الذين بدأوا بالعقوق والظلم والقطيعة والأذية والصد عن سبيل الله وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والبشائر تستقبله والصحابة رضي الله عنهم يستقبلونه فلما علم من بي المدينة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بنتائج هذه المعركة الشديدة بداوا يظهرون الإسلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالاساره ثم شاور فيهم الصحابة قال ما ترون في هؤلاء فقال أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله هم بن العم والعشيرة نقبل منهم الفديه فنتقوى بذلك على الكفار ولعل الله أن يهديهم إلى الإسلام فقال ما ترى يا عمر فقال والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر أرى أن تأمر عليا فيقتل عقيلا بن أبي طالب يقتل أخاه وتأمرني فأقتل فلانا أحد أقارب عمر حتى يعلم المشركون أنه ليس في قلوبنا عليهم هوادح فإن هؤلاء صناديد المشركين وهم الذين يصدون عن سبيل الله فإذا فعلنا ذلك قضينا على رأس الشر أو كما قال رضي الله عنه فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر فقبلوا الفدية فلما كان في اليوم الثاني جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وأبو بكر يبكي فقال يا رسول الله ما الذي يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم فحلله الله لهم بعد هذا العتاب الشديد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفديه وبدات تاتي وفود المشركين كل يفتدي اسيره وكان ممن اتى جبير بن مطعم في شان اسير فأتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب واذا هو يقرا بسوره الطور حديث الصحيحين قال فسمعته يقرأ بسورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع يقول وأنا أستمع لهذه الآيات آية آية حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال فكاد قلبي أن يضير يقول فهذا أول ما أدخل الله عليه الإسلام ثم أسلم بعد ذلك وأرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها زوجها أبو العاص بن الربيع كان ممن أسر وكانت عنده في مكة هي مسلمة وهو مشرك هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على لا يزال على الكفر فأرسلت في فداء زوجها بمال وفيه قلاده وهذه القلاده كانت لخديجه واهدتها خديجه على ابنتها حينها زفتها على ابي العاص فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم القلاده رق لها رقه شديده الوفاء بالعهد القديم رق لها رقه شديدة ثم قال ان رايتم ان تعيدوا لها مالها وتفكوا لها اسيرها قالوا نفعل يا رسول الله ثم اشترط عليه قال أن ترسلها لي ولذلك بمجرد ما ذهب إلى مكة أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسياتي معنا في حادثة تأتي إن شاء الله فيما بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه وكان صفوان بن أمية مع عمير بن وهب تقدم معنا عمير بن وهب هو الذي أرسله المشركون في الغزوة ليقيم لهم عدد المسلمين ف... وهو الذي راجع فقال هم ثلاثمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا وهذا يدل على حنكة في الرجل يعني مجرد نظر في الجيش وقالهم كذا وبالفعل هم ثلاثمائة واربعة عشر رجلا أو قريب من هذا العدد فجلس في الحجر يتحدثان فقال صفوان بن أمية قال والله ما بالحياه بعد أولئك خير يقصد من قتل والله لو لا دين علي وعيالي لذهبت إلى محمد فلقتلته فاستغل الموقف صفوان بن أمية وقال دينك علي وعيالك مع عيالي لا ينقصهم شيء ما حيت فقط ستقتل محمد فأخذ سيفا فشحذه سمام ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان ابنه وهب ابن عمير كان من ضمن الأسرة يقول أنا لي حجه الى فاتى وهو متقلد سيفه فراه عمر فقال هذا الخبيث والله ما جاء إلا لشر لأنه كان شديد العداوه للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء إلا لشر ثم لببه بالسيف وقال ما عندك؟ قال أريد اسيري ابني فأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يحترزوا قالوا هذا الخبيث احرصوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ف وعمر ملببه بالسيف أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر أدنوا يا عمير فلما دنا قال ما أتى يا عمير فقال أتيت في شأن هذا الأسير عندكم قال فما بال السيف في عنقك متقلد السيف لماذا قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر شيئا لا نفعت فقال بل جلست أنت وصفان بن أمية في الحجر فقلت كذا وقال كذا فذكر له الخبر كاملا فقال أشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول الله إن كنا لنكذبك بالخبر يأتي من السماء وهذا أمر والله ما علم به أحد وإني أعلم أن صفوان لن يفشي هذا الأمر وما أخبرك بهذا إلا الله ثم آمن وحسن إسلامه رضي الله عنه لما أسلم كما ذكرت لكم عبد الله بن أبي بن سلول أسلم نفاقا وطبعا بعض أهل المدينة أسلموا فعلا دخلوا في الإسلام حقيقة لكن عبد الله بن أبي وثله ممن هم معه أسلموا نفاقا وكانت اليهود كما ذكرت لكم في دروس مضى ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريبة وكان أشجع هذه القبائل الثلاث بنو قينقاع وكانوا أصحاب عدد وعدة وكان لهم سوق في وسط المدينة وكانت لهم شوكة فغاضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يثيرون القلاقل ويتربصون بالصحابة ويلمزونهم ويسخرون منهم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم في سوقهم وجمعهم وقال يا معشر يهود يحذروا لا يقع بكم ما وقع بقريش فإنكم تعلمون اني نبي واني على الحق وأخذ يعظهم ويذكرهم بما يعلمون فقالوا يا محمد لا تظن أنك قريش إنما لقيت رجالا لا خبر لهم بالقتال لو قد لقيتنا لرأيت الرجال ولعلمت معنى الحرب وكانوا عدد المقاتلة منهم سبعمائة هذا عدد كبير فلما اشتدت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ركب النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الرأي لحمزة بن عبد المطلب وانطلق إليهم فلما رأوه تحصنوا في حصنهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة ثم نزلوا على حكمه يحكم فيهم بما يشاء في رقابهم وفي أموالهم فأتا عبد الله بن ابي هم كانوا أنصار الخزرج كانوا أحلاف الخزرج في الجاهلية فأتا عبد الله بن أبي بن سلول وأدخل يده في ذرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أحسن إلى موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يكرر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك أنزل الله عز وجل في شانهم في كلامهم قبل قليل قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستحشرون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصر لكنهم اعتبروا فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم جاء عبد الله بن أبي كما ذكرت لكم وجاء عبادها بن الصامت وعبادها بن الصامت أيضا من الخزرج وهم كلهم من الخزرج أحلاف بني قينقاع فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أخلع الحلف الذي بيني طبعا كان من سادات الذي بيني وبين اليهود وأتركه لله عز وجل فأنزل الله عز وجل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وعباده بن الصامت قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ثم قال الله عز وجل فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دايره فعسى الله ان ياتي بالفتح امر من او أمر من عنده فالمقصود أن هذا انظروا المفارقات بين الإيمان الصادق و هذا النفاق الذي كلما بدأ مناسبة ظهر فيها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلون كما سيأتي معنا إن شاء الله على كل حال أختم فقط ببيان أن في هذه السنة السنة الثانية من الهجرة فرض الله الصيام في السنة الثانية من الهجرة وفرض زكاة الفطر وبينت مقادير الزكاة وأيضا تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكان هذا بعد غزوة بدر اسال الله بمنه وكرمه ان يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين